بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام الأحباب معذرة لهذا الانقطاع لكن نسأل الله عز وجل أن يفرح بيوتات المسلمين وأن يزوج أيام المسلمين وأن يفرحنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين ف... يعني حقيقة موضوع يا ليت قوم يعلمون موجزه أنني كنت أريد أن أخذ قلوبكم لتشتاق إلى حب الشهادة كما رزق الله عز وجل كثيرا من سلف الأمة وخلفها الكرام كما رزقهم الله عز وجل الشهادة فحزنا نحن على فراقهم، لكنهم فرحوا هم وهم عند الله عز وجل فكنت أريد بهذا اللقاء أو بهذه الرسالة التي يرسلها من رزقه الله عز وجل الشهادة إلى من خلفه ممن لا يزال على قيد الحياة ويتمنى الشهادة كنت أريد أن أحرك في قلبه الغيرة والحمية والسعي لأن يرزقه الله عز وجل الشهادة حتى يفهم قول الرزق حتى يفهم هذه الكلمة أو هذه الرسالة التي أرسلت من هذا الرجل المؤمن حين قتل في سبيل الله فأرسل الرسالة أرسلها الله عز وجل على لسانه إلى أتبائه أو إلى قومه سواء كانوا على ملتي أو لم يكونوا على ملته قال لهم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني بين المقرمين فالخلاصة إن أنت حزين على ان هناك اخيارا ابرارا مقربين الى الله قد قتلوا شهداء في سبيل الله ان حزنت على مقتل هؤلاء مرة فلتحزن على نفسك انت الف مرة يقول الله عز وجل في سورة الزاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجر سمين فقربه إليهم قال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 سأرجئ هذا اللقاء لان خلاص انا اصلا ما قدش عندي هذا اللقاء يا يليتكم يعلمون حقيقة يعني انا استغفر الله قبل ان ااتي اليكم لكن هذا اللقاء يحتاج الى حمية قلب و يعني لا استطيع ان ااتي بهذه الحمية في هذه الساعة فان شاء الله سامحوني الخميس القادم يكون بعنوان ان شاء الله يا ليتقوم بالامود، لكن نعلق في على هذه الآيات المباركة من سرد الذرية، ونعلق تستفيد منها بأمر الله عز وجل غاية الافادة، فتخرج بعد هذا اللقاء لتتعلم الكرم، لتتعلم الكرم من نبي الله إبراهيم خليل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات. في سورة الزاريات الذي يقرأها لابد أن يستشعر من ثنايا كل كلمة بل وكل حرف من هذه الآيات أن نبي الله إبراهيم كان أكرم البشر في زمانه على الإطلاق سيدنا إبراهيم كان كريما بل هو أكرم البشر في زمانه على الإطلاق كيف ذلك كل حرف وكل كلمة تنطق بكرمه قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اول من حكم ان سيدنا ابراهيم رجل كريم من الله عز وجل قال هل اتىك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اي ان الكريم جل جاله قال هؤلاء الضيوف وهم ملائكتي اكرموا من الذي اكرمهم ابراهيم فابراهيم رجل كريم وحين يحكم الكريم ان ابراهيم رجل كريم فهو كريم وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لنبي الله إبراهيم بأنه رجل كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الكريم, ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم مين سيدنا يوسف ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن نبي الله إبراهيم أبو الكرم فحكم الله عز وجل على نبينا إبراهيم أنه كريم وحاكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كريم كيف انظر إلى كرم نبي الله إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون يعني هؤلاء ثلاثة أضياف غرباء. لا يعرفهم نبي الله إبراهيم ولم يرهم قبل ذلك لا هم أقرباؤه ولا أصحابه ولا راهم قبل ذلك ومع ذلك جاء بهم نبي الله إبراهيم واستضافهم في بيته وأدخلهم في بيته وأراد إكرامهم رغم أنه لا يعرفهم وهذا أكبر دليل على كرمه يعني تكون واحد ماشي في الشارع كده قولوا اتفضل اثنين ثلاثة ماشيين مع بعض في الشارع ثلاؤهم اتفضلهم وتقدم لهم احسن ما عندك في بيت ازاي انت ما تعرفهمش هذا هو الكرم فالكريم لا يستطيع البخل ما يقدرش كما يقال تعود بسط الكف حتى لو انه فناها لقبض لم تجبه انامله انت انس متعود يمد يده يدري الناس حتى لو حاول يشد يده يقبض يده عشان ما يديش ايده اتفتح له عيدها تعود بسط الكف حتى لو انه فناها لقبض لم تجبه انامله ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها فليتق الله سائله يعني لما افضعه غير روحه يدهبك لأنه كريم تعود ان يعطي فان لذة العطاء والله والله والله لذة العطاء اعظم الاف المرات من لذة الاخر ومن جرب عرف لما تروح أحد مسكين، وتجده باكيا يريد ضعاما او يريد جساءا او محتاجا فكشفت عنه قربة او قضيت عنه دينا او اعطيته شيئا يطلبه فسددت مطلبته فدعا لك والله ابتسامة وجهه وفرحة قلبه يملأ الله عز وجل بها في قلبك لذة وفرحة لا يعلمها الا الله فلذة الاعطاء افضل من لذة الاخر انا اقول هذا الكلام حتى لا تبخل ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون امثلكم ان لم تنفقوا لأت الله عز وجل بمن يحب الجود والكرم وأنفق وذهب الله عزوجل منه. كان في واحد بخيل اسمه عيسى بخيل ومن شدة بخله أن أنشد فيه بعض الشعراء بيتين. شوف البخيل له يعني بخل. زي مين بيقولوا انت انت جاي من هو يكون حد من هناك بلاش شم رشف ده فالبخيل دون كان بيقول ايه واحد بيمدح بخله بيقول ايه يكثر عيسى على نفسه يعني بخيل حتى على نفسه يكثر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس تنفس من منخر واحد. يعني من بخله عز يوفر أنفه يخذ واحد الثاني بس يقدر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. لو عكون عندك زكام تقول أنا وخيرك فالكرم الكرم يا إخواني هذه سطرة وخلق وطبع لو لم يكن فيك فسل الله أن يهبك إياه فإنك لن تستطيع أن تتعلم كما يقول عليه ذلك طالب ثلاثة لا يمكن تعلمها الشعر والكرم وحسن الصوت يعني لو جبت واحد ما يعرفش بالشعر واتزرع وطلع فروع قدامك مش هعرف نقول شعر اقصى حاجه اقول لك يعني لا تكونوا كالذين ذهبوا فلما ذهبوا راحوا مش هسمعها بعد كده بقوله ما يعرفش يقول حاجه هو اما حاجة يجيب كلمة مسجوعة وخلاص انما الشعر حتى في في كده بحر للشعر اسمه بيسموه حمار الشعراء فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل, فاعل هو كده لو حتى جيه يركب حمار الشعراء ده مش هيعرف هيقع فالشعر يمكن تعلمه كذلك حسن الصوت كذلك الكرم الا ان تدعو ربك عز وجل الوهاب ان يهبك هذا الكرم اللهم اجعلنا كرماء اللهم ان رزقتنا فرزقنا معه حب الانفاق شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان افضل الخلق على الاطلاق راجل ربنا ادال الفلوس ومع الفلوس ادال حب الانفاق لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها يعني أفضل واحد اللي ربنا يديله مال ويعمل في إيه لا مش ينفقه ده يهلكه في الحق النبي قال فسلط على هلكته في الحق يعني كأن صاحب المال ده المال ده جايه عشان يكون مصلط عليه إهلكه بس في الحرب يقول الحسن البصري من أنفق درهما في غير حق فهو السرف ومن أنفق مئة ألف دينار يعني ذهب في غير في حق فرسك بشرف قالها في تفسير قولة تعالى أيضا في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام فسأل الله عز وجل ان يزغر كرم قال تعالى اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما دخلوا على نبيه لا ابراهيم ما شيء ومع ذلك استضافهم واكرمهم اول الكرم او التاني الكرم بعد ما دخلهم ما اعرفهم شيء اذ دخلوا عليه فقالوا قالوا ايه سلاما قال سلام قالوا سلاما قال سلام هذه هذا كرم نبي الله إبراهيم ازاي قالوا ربنا يقول ايه واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوها الكريم يرد بأحسن منها السلام عليكم وعليكم وعليكم من حق. قولوا عرقم السلام حتى. وبعدين تقول واحد قول له السلام وعارقكم الله يقدروا. أهلا وسهلا. فضّر. والله في جد بولك عندما بيحصل تعدل على واحد يقول السلام وعارقكم الله يقدروا. أهلا وسهلا. فضّر. تقول عرقم السلام. ذنب على يقول من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. يعني لو في واحد قال لك بعض بعض الشباب لما يجي قبل صحابه محمد ورهيم وحمد يقول له آه محمد آه محمود آه إيه آه هادي ده بحسر والله يا كفن يا عم قولت سلام عليكم تقول لك عشر حسناء سلام عليكم وحمد الله وبركاته عشرين حسناء السلام عليكم ورحمة الله اشني حسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تهلين حسن مش ا وهادين يقولوا صباح الخير صباح الخير ايه صباح الخير بالليل صباح الخير انت عارف اول ما قيلت صباح الخير قيلت امتى اول ما قيلت قالها اليهود بعد موت النبي علي صرصر جاء الخبر لليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فقال اليهودي يا صباح الخير تبقى انت قلت صباح الخير لا ولا جد افنينك ولا جد مورنينك ولا جد افترنون ولا بنجور ولا لا السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم عاوز ربنا يحبك عاوز تخير الجنة عاوز تحس بلازل الإيمان أكثر من السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما قال النبي عليه الصلاة الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف واسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ودايما نسمع نقد ذات يلك ال... بتعدون ما بيسلموش على تعود صح يروك تلك كده احنا نقول اللي بتوعي الدقون سلموا على الناس كلها ونقول اللي مش بتوعي عاوزين يسلموا عليك خليك انت أرخر بي بنجر رجلك للجنة يوم ربنا يعني يكلمك بالمحبة بس انت غريب ماشي مع واحد قابل واحد غريب في الشارع هم غرباء مع بعض يعني معلسة سامحوني لو واحد لابس بانطرون وعميص وملمع وماشي جنب واحد نصراني تعرفت فرق بينهم ما تعرفش أصبحت معلسة ما تعرفش مني أصبحت المزية الآن اللي المسلم اللي ايه اللحية كله بناطيل زي بعضه تشرتات زي بعضها الجواكد زي بعضها كلام زي بعضه أنا عندي واحد نصراني في المستشف أما راح أصلي يقولي يقولي يصلي يقول لي أنا جال وراكه وأنا يعكده يقول لي صل على النبي أولله أنا هو شعب من هو نصراني لغاية لما عرفت إن هو طريق واحد نصران ثم يقول لي طريقا هم يصلي على النبي مثلا عادي متنرفز وفي حصر حاجة يا جماعة يقول لي بس فالله نبي صار هابوه ده بس النبي مين ينت أصدق حريفة أمش عارف على نبينا وعلى عيسى أفضل الصلاة وأسكى التسليم شاهد يا أخوانا شوف كرم سيدنا إبراهيم قال إيه هم قالولو عليه. قالوا سلاما قال سلاما على فكرة السلام ده واللي هو اللي أتكلم عن هدي السلام شخص، السنة اللي داخل يسلم عليه على قاعد. واللي راكب يسلم على المش والقليل يسلم على كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يسلم المش يسلم الراكب على المش والمش على القاعد والقليل على كثير يعني لو انت راكب عربيه سلم عليه تمشي عليه مش تمسي كده بالعربية تعالت تبصي يومي شوه لا لا سلام عليكم ليه العربية فالاستعلاق صح هو مش عرجله انت حسس ان انت أخو في الإسلام يوم يحبك وتحبه ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحبابتم هو يحس ان انت في تكبر عليه و... وانت, وهو... وانت تحس ان هو يعني انت مش ذو فضل عنه ثقيل ان التواضع التواضع ان تضع نفسك عند من هو دونك في امر الدنيا ليعلم انه ليس بدنياك عليه فض وان ترفع نفسك عند من سبقك في الدنيا ليعلم انه ليس بدنياه عليك فض فانت لما تمشي تسلم لما تخش الجنة بقى لأنه اللي جاي يسلم عليه أهل العدين تخش للجنة تستقبلك الملك من يسلم الملك قبل ما تقول يقولوا لك السلام عليك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدعم تقبل ربك يقول لك ربك قبل ما تقول السلام عليكم يا أهل الجنة تقوم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام انت باركت يا الجلال وإكرام تسيب التحية لي ده ربنا هيسان عليك بيها وانت هترد علي السلام تبها أبدا تخليك كريم يبقى السلام عليكم ترد وعليكم السلام ورحمة الله وبعد واحد يقولك لكم ما اسمعش اللي اللسين سمع عليكم وعلى كان يرد اعرفه يقول له السلام عليكم إي سات الله وركزي أي والله اللي سات الله ورك إي سات الله ورك نأو الضح إخوين الغربيين بياخذوا أنا كلمة دي بقولهم تريب تكلوا السلام بتكلوا ليه سوا يا مال السلام عليكم السلام عليكم على مين أتوس عشر سنوات يوم يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله يا زيها يا إيه يا أكتر. لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد عليها تقول له ايه؟ لا امغفرته بس امغفرته بس هي الرواية ومغفرته دي حسنها الشيخ الالباني عمت الشيخ ابن الحيوان الحيواني لما رح في اول لقاء معه والشيخ ابن صحاق بيحكي بيقول الشيخ الالباني مرضاش اتعلم عليدي فعدت يعني اقدم اسباب واعزار وانا سايب البلد وعدت ابكي عشان يقبلني مرضاش طيب الأخير في التليفون قلت يا شيخ حقيت له قصتي وانا وانا وانا قال له طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فشيخ أبو سحق رد عليه قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ البني قال له ما أحسنت الرد قال له ليه شيخ قال له لنجعلها هذه أول جلسة بيننا غدا دي أول الجلسة انت محسن ترد او عبا معلمك من اول السلام شوف انظر كيف احسن نبي الله ابراهيم الرد ام قالوله ايه سلاما مفتوح قال لهم ايه سلام مطمومة سلاما ديا اعرف ايه حد يعرف ها فاعل منصوب الجر ولا يعني أنت نفعوش به طيب فين الفعل والفاعل محزوف تقديره نسلم عليك سلاما نسلم عليك سلاما تبقى دي جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية طيب رد سيدنا إبراهيم قال إيه؟ سلام يعني سلام عليكم مبتدا وخبر دي جملة اسمية ولا فعلية؟ الفرق؟ الجملة الاسمية أكرم ولا الجملة الفعلية؟ طب ما لا صح آخري اسمية عشان سيدنا إبراهيم أكرم بس سيري بقى الجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار الجملة الاسمية تفيد الثبات والاستقرار يعني ايه يعني بقولوله نسلم عليك سلاما يتجدد كلما خفت او سكن جددناه مرة ثانية فرد عليهم قال اما سلامي عليكم فهو سلام ثابت مستقر لا يتغير يبايوه ماكرم سيد إبراهيم رد عليهم سلام ثابت مستقر دائم لا تغير سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ شوف فايه فا جرش مش يقول لك ضيف خد يا دجاج محمود هات ل هات لل لحق حاجة ساحة والجنيب شد يطلع من جيبه انت يعني انت طبعا جيم تغدي ولا ولا اغديك طب بتحب تعشى ولا تنام خفيفة ما ينفعش تروح لواحد فقلا انت يعني تجي تقوم استنى يا عم نجيب لك حاجة ساعة طمني على بالي ساعة الوقت حاجة ساعة هو على صورة فا جارج فراغة وعلى فجرة تجيب متفاق هتلاقي متكررها فراغة إلى أهليه فجاء بعجل السمين فقربه إليه يعني كله بسرعة عشان إيه الضيف قاعد في البيت مكسوف يعني لما تجيب بقى بسرعة حس إن الكسوف راح وفيه طبعا ضيوف لما تيجي ما مش بالها عندك ساعة اثنين ثلاثة لما انت تقول ربناك شف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني كان بعض السلف كده لما يجي عليه ضيف يطول عندي يقول ربناك شف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا يفهم لا ما يفهمش يقول له آمين يا رب وغلص فراغة إلى أهليه فراغة يعني ايه فراغة برضو دي كرم الراغة معناها الجري بسرعة في خفة الجري بسرعة في خفة يعني ايه يعني جري جري عشان ما يمهلش الضيف له استنى والله انا بالله عليك ما رايح نفسك لا وفي خفة مش يقول له استنى ما راح لك حاجة ساعة لا ده جري من غير ما يعرفه جري جري وجاب الحاجة قدامه سيدنا ابراهيم له روغتين روغة للأصنام وروغة للإكرام فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلاتهم لا. فراغ إلى آلاتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فهو ينيخ لهم مشغولين وانطلق بسرعة في خفة حتى ايه هدم الاصنام كذلك انطلق بسرعة في خفة بيأتي بالاكرام لهؤلاء المكرمين فراغ من الذي راغ سيدنا ابراهيم وهذا من الاكرام يعني نبي رسول ومن اولي العزم يا الرسل تروح تزوره في بيته هو بنفسه اللي يخرج لك الأكل ويحطه قدامك يعني لما نروح مثلا نزور الشيخ البلقاني الشيخ بن باس وتروح بيته الشيخ محمد حسان تروح تزوره في بيته وهو بنفسه اللي يجيب لك الأكل فطر ينسى قدامك قاعد قال بحطه قدامك أليس هذا من اكرم اكرم وابلغ من انه يبعت ابنه يجيب الاكل فهو يخدمك بنفسه وهذا غير الاكرام مش ايه عن ليس من المرؤة ان تستخدم ضيفك مش لما يجيلك الضيف معلش ايه مع المكتب ده هو طيب خد معايا السرير ده هو الله لا لما يجيلك الضيف ما تشغلوش تحسس انه هو مرفوع مبسوط مستريح فسيدنا إبراهيم هو بنفسه اللي راح جاء, الإك... جاء بالإكرام إلى هؤلاء المكرمين وهذا من أكبر أدلة على أن سيدنا إبراهيم كريم راح بنفسه جاب الإكرام فراغ إلى أفلي ما راحش جاب من مترو ولا جاب من كرفور ولا جاب من اسماء اللي هي مرحش جاب من من سوبر ماركت مرحش جاب من برا ده الإكرام في في بيته لأنه بيت كرم وعند مين أهله راح لأهله على طول أول ما رح أهله كانوا عارفين أنه في ضف جهد كانوا جاهزوا على طول أول ما جري جاري جابوا جار عند أهله هو ده الكريم أول ما تروح له زوجته عارفا مش توقع ساعة في الداخل حاجة يا جماعة الناس الناس عادة نشرقها نشر لا. زوجتك عارفة وانت معلمها ومربيها اول ما يجيب يضيف على طول تقلب خطط فتر او انت جاري خارج جبت من معان زوجتك فقد شربت زوجاتك منك الكرم وانت علمتها الكرم ودربتها على الكرم على طول تروح لها تجيب على طول كيف حتى لو عندها شيء انت عارفين الحديث لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة هل فين الحديث ده ضيف أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذ النبي فبحث في بيوته فلا يجد شيء يروح عند سيدة عشر عندك حاجة لا ما عندي شيء مية بس عندك حاجة يا حفصة ما فيش في شيء عندك حاجة يا أم سلم التسع بيوت ما فيش حاجة فالنبي عليه الصلاة قال من يضيف ضيف رسول الله عليه السلام مين يضيف فقام واحد من الصحابة قال له انا يا الله راح زوجته عندي حاجة ليس عندنا الا طعام الصبيان احنا مناش اكل هم شوية لبن وخلاص للايال الابصي ده ضيف النبي عليه السلام لازم نكرمه هنحط الاكل وسيأتي الضيف فعلا اعمدي الى السراج كأنك تصلحيه واطفئيه الشمعة ولا اللمبة اول ما يجي الضيف يجي يأكل كأنك بس صلحيه وعمله الطفا ويسيبه يأكل عشان هو يأكل ويشبع ويحس كأنه ابن فلما أكل الضيف ونام هانئا ومات نام الابناء ويتدورون جوعا من شدة البكاء فقابل النبي في صلاة الفجر فقال النبي لقد عجب الله بصنيعكما بضيفكم البارحة شوف هذا كرم هذا هو الكرم فمن كرم سيدنا ابراهيم على طول اهل عارفين ذهب الى اهله فجاء اهله بالاكرام فجاء سيدنا سيدنا ابراهيم جاء ابراهيم ده حاجة تانية ابراهيم مش يا عمد بحنين دكر فول عندك لا ده ده دا مش ذكر ده دا عشرين دكر في بعض رحل سيدنا إبراهيم على طول جاب إيه هكل فراعى إلى أهله فجاء برضو فاء وجاء هو اللي جاء بعجل ما جابش الفاخ ده ولا الريش ولا حتى من الكتف لا ما يمكن دون بيحب الكتف والثاني بيحب الريش والثالث بيحب الفاكنة اجيبه كله وهذا ذل الكرم يعني من السنة كده انك تحط الأكل في وسط الـ تحط الـ الخير في وسط الأكل كده والناس تأكل تميت يدك وده مش هيخلص لو غلص يبقى العيب منك انت العيب منك انت النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة ان لا من وسط الاناء يقول فان البركة هنا يعني حطوا فخة في ال... في الوسط كده جدا كل واحد يأكل منه وقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة هنا ما حدث يأكل بقى حدث الفخة زي ما هي ما تقلقش يعني يعني الادم متوزع سيبها ويقول بس لو عندك ابن مفجوع بقى دي مشكلة علموا بقى الإصار والزهد قبل ما تحطى في النص لأنها تحطى النص ممكن يخرب لها من تحت واسحبه فيعني فجاء بعجلة العجلة كله بعجلة ايه سمين مش اي عجلة مش هات ال الفرخ اللي يكون خلاص يعني غير السلح يوم وي... زي ما مولاك فرخه وقعت من الدول الثاني إيه الحياة تعزم الجارة على مدبحة يعني خلاص يقع خلاص بقي يهزم جاره بقي يبقى عزم على فرخة يعني عزم على المتردية والنطيحة وما أكل السبح لا تعزمه على أحسن هاك على أفضل هاك على أكرم هاك كان الصحابة لما يعزم واحد ويكون ودن الخروف مقطوعة ما يقدرش يجيب خروف تاني ازاي اعزمه على خروف وهو قاعد يشوف ودنه مقطوعة هم ميكلوش الرأس اصلا ما ميكلوش الرأس بس يكونوا يشوف ودنه مقطوعة يقولك بجاب لي النعيوبة لانما الكرم انا اتقيله احسن حاج احسن حاج تقدمه لله لانك بتضيف تعضي لله هذه تعتبر كأنها الصدقة وتقع في يد الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صلح الحديبية جاء بناقة عظيمة كانت لأبي جهل كانت في رقبتها الفضة وفي أرجولها الفضة فجاء النبي بها ليقربها إلى الله عز وجل أحسن حاجة تدهر ربنا مش اللي تتعب عندك تقول لله. لو كنت أقول لبعض إخواننا الإنسان لما ربنا بيرزقه عيال ما يعطيش لربنا إلا بالتعبان لو جاروا ابن الودح من صغره كده بيحفظ الأعلانات وزكي وبيفهم يقول الودح ما يكبر يطلع دكتور لو الودح بمسك المفك وقعد يلعب في التسجيل يقول لك ده الودح يطلع مهندس لو طلع بل يقول لك ده الودح شيخ شيخ شيخ ليه يا عم ده هو ده هو ده يعني اديت لربنا التعبان خالص الشيخ هو ده شيخ لا ده لما يطلع زكي وعنده فهم تقول يا رب هيك فانت دعته لربنا احسن حاجه فسيدنا ابراهيم بيدعي لربنا وبيكرمه عشان مين عشان ربنا فجاء باحسن ما فجاء بعش سمين وبعدين ما في السفره لا حركة الضيف في البيت فيها بعض الإحراج صح مكسوف ماشي حظه في الأرض و... ف... إنما لما لما جيبه الأكل أنت عنده وتحطه قدامه يأكله هو متطمن شوي فسيدنا إبراهيم عمل إيه فقربه إليه حط قدامه وبعدين إيه قال قال ألا تأكلون مش قال لهم كنوا لا مش كلهم لا يعني حسسهم انت لو كلتم فرحتون انا تأكلون ده من باب سروري وسعتي وفرحتي ومشري وتفاؤلي ان تكلوا فاكن سعيد والله ان اكلتم وما اكلتم خيرا مما ابقيتم هو ده فرح سيدنا مستمعين انا تأكلون لما مكلوش زعل وخاف ألا تأكلون لما أكلوش فأوجس منهم كيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم انت بقى كريم ولا لا اعرض قصة سيدنا موسى قصة سيدنا ابوهيم عليك وشوف بقى انت كريم ولا لا سنتعرف ان احنا محتاجين نتعلم الكرم من البداية تخيل كده ان المهاجرين لما هاجر الانصار يظهر كرم الانصار في اسما درجات فيذهب عبد الرحمن بن عوف ليقابل ليؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع كما في صحيح البخاري فيقول سعد بن الربيع يا عبد الرحمن ان ليس زوجتين انظر الى اعجبهما فاطلقها لك فاذا انقضت عدتها تزوجتها وانظر الى مالي اقسمه شطرين بيني وبينك فقال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجك شوف يعني يصرف حتى فين الكرم فين مش في الملبس والعرب كان عندهم غيرة عجيبة مش اي غيرة ده كان سعد بن عبد وكم من كرماء العرب لما كانت سكته تركب على فرس ينقلها من مكان لمكان لما توصل يتبح الفرص ليه؟ محد الشركة بتاني ورا زوجتش شفتلك ده غيرة غيرة مش قاعد في المقرباص ام بيتمزج قاول المقرباص زحمة المقرباص بتاع لجبت مرة المقرباص بتاع اللي هو أبجلي الجامعة ده هم شاغل اخيان انتعرفين بقى اخيان بتاعتك فقدت الله يكلمة شارك القرآن بس قال لي بقولك ايه انت راج المقربة وادي الشوارع والله في نفس العبارة كده ليته مرة معلق كلمة كشكشها متعرضهاش عادت اقرأ فيها ما عرفتش في الاخر اقتور يعني ايه كشكشها متعرضهاش كش مش عاب ايه قال لي كشكشها متعرضهاش بقى. مش هنشغل يا اخياني طب هالله اسميش معرضها فالكرم الكرم سجية وهبة وفطرة لكنها بيد الله إن دعوتك بإحلاص جعلك الله عز وجل كريما وإن جعلك كريما فلن تكون أكرم من الله الجزاء إن جنس العمل لو كنت كريما مع الخلائق كان الله كريما معك لو كنت رحيما مع الخلائق كان الله رحيما معك لو كنت تعفو وتسامح كل من ظلمك عفى الله عنك وسامحك وتساوزعك فالجزاء من جس العمل فكن كريما يكرمك الله كن منفقا ينفق الله عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك كن سخيا يعطيك ربك عز وجل بسخاء او كما قال ابن القيم كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد اكتفي بهذا قدري ايها الاحبة واسأل الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الكرماء وان يجمعنا مع الكرماء وان يرزقنا اياكم حسن الخاتمة وان يجمعنا اياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جناد قلت إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا أزواجنا وزراءينا قر تاعي واجعلنا لمتقين إماما ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرات حسنة غوظنا 定 البنار رب نحم والدين وموت المسلمين ربنا هبتنا من أزواجنا وزريتنا قر تاعي واجعلنا لمتقين إماما رب نحم كما ربنا صغارا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي أبوانستان وفي العراق وفي كشمير وفي الفلبين وفي الشيشان وفي البسنة وفي غسوفة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم قيض لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر بكرمك يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء سبحان ربك رب أزت عما صفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونلتقي بأمر الله عز وجل في الخميس القادم بعد صلاة العشاء بعنوان يا ليت قومي يعلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله